إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة سيداتي سيدتي انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام وذلك للانتقاد إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلة الفجر الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد همم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله خير الأسباء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزنبل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيل إن لك في النهار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة من رحاب مسجد العقيلة الطاهرة رئيسة الديوان وزهرة آل البيت الناظرة صاحبة الشورى والآراء الناصرة أخت الشهدين الكريمين بنت الإمام الصابرة بنت علي وبنت البتول بنت الكوكبين النيرين جدها الرسول رفيع المقام وخير الأنام عليه الصلاة عليه السلام من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وكرم وجه أبيها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا ونورنا وشفيعنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هذا المكان الطيب الطاهر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية إخوة الإيمان والإسلام ما زالت الدنيا كلها تحتفل بشهر ربيع الأول وذكر ميلاد سيد الكون وسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لما جاء نشر الأمن والسلامة والسكينة على ربوع الدنيا كلها نصلي ونسلم على سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان العالم كله يتخبط في ظلمات قاتلة ويعيش في وثنية فادحة وأنانية ضغيضة وطبقية ظالمة إلى أن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأقام للخير والحق والجمال شريعة غراء لهذا فقد اهتزت الدنيا لموكبه ومولده وتسابقت كل مراكز الكون في الاحتفال بأشرف مولود وأفضل موجود فذكرت فاطمة بنت عبد الله أنها رأت في ولادته نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب وكان يشير بأصبع يده كالمسبح بها وقد حكى بعض من شاهدنا مولده صلى الله عليه وسلم من النساء أنه صلوات ربي وسلامه عليه خرج من بطن أمه ساجدا ورفع طرفه نحو السماء إخوة الإيمان والإسلام في مستهل لقائنا الكريم هذا يطيب لنا أن نعيش لحظات طيبة مباركة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه مع القرآن الكريم رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور آيات بينات من الذكر الحكيم من الآية الثانية والأربعين بعد المئة من سورة البقرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقولول الصُث أمًا الن اهدنا الذين اشتاقوا الى صراط مستقيم وكذالك جعلناكم كَذٰلِكَ جَعَلْنَا قَوْمَهُمْ مَتٰوًى وَسَطًا لِتَفُونُوا شَوْذًا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 لِاسْتَوَى يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كنت لَمَن مَّاتَ تَبِعَ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ من ان كَانَتْ لَكَ بِئْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله y قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالرَّجِعَةَ يَصْرَفْنَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن مَالُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُنْذِرُوا بِقُلْ إِنِّي أَنَا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَقُولَنَّ لَأُؤْمِنَنَّ بِهِ ۖ وَلَا وما أنت بتابعين قبل تغط وما بعضهم بتابعين قبل تبع وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهْ إِنَّهُ لَيُضِلَّكُمْ الذين آتيناهم الكتاب يعرقونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا من يتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلٍّ جَاءَتْ نُورٌ وَمَوَلًّا فَسَتَجِدُ كُلَّ خَيْرٍ فَسَتَجِدُ كُلَّ خَيْرٍ أينما تكونوا يأتي بكم الله Hold on. جَائِنْ قَذِير وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا مِّنَ الْمسْجِدِ وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَىٰ يَقُومُ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ وَلَّوْا مُنْفِكًا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فل تَقشَوهُم وَخشَون وَلِئُوتِ م نعَمَتِي لَكُ مُوَلَ لَكُم تَتَدُود كَمَا أَسَلنَ يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم, فاذكروني أذكركم يروت يا ايها الذين امنوا استعينوا بصبر الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أم بَل اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَن نَّمْنَعَنَّكُم وَنَقَصْنَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم وقال إننا لله وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم هم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وأولئك هم المهتدون صدق الله